بيها الجو طيب طيب عيونه ساعة وطدع بين العتم والطوم تا يحمل التاريخ عمصوله وبساحت الأديان صوت طلوع عم تاخد الأوسع سما لبعيد وحوالة Riált